إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهديه الله فلا مضل له ومن محمد يهديه يضلل فلا هادي الله له له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا فلا لا إلا لا أن أن شريك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 وهذا أ و ل مجلس في شهر رمضان المبارك لنكمل شرح ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة ل ل إ م ا م النووي رحمه الله وتوقفنا في آ خ ر م ر ة تكلمنا فيها حول هذه ا ل أ ح ا د ي ث القيمة الطيبة التي هي من جوامع ك ل م النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدور حول ا ل إ س ل ا م كله توقفت عند الحديث الخامس والعشرون, الخامس والعشرون. وهذا الحديث فيه بيان على فضل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم مع ما به من أ م و ر يجب على كل مسلم و م س ل م ة أ ن يعتنوا بها و أ ن يعتقدوها اعتقادا جازما وهذا الحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في صحيحه وقد أ خ ر ج ه من ر و ا ي ة يحيى بن يعمر عن أ ب ي ا ل أ س و د الديدي عن أ ب ي ذر رضي الله عنه قال أ ن أ ن ا س ا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 كما سمعنا يدل على أ م و ر ك ث ي ر ة وفيه من الفوائد ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة وهنا يدل هذا على ه م ة ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وتحريهم, الفضل وتحريهم الطاعات وحب الفوز بما اعد الله لعباده المؤمنين ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لما ر أ و ا ان اصحاب الاموال وهم الاغنياء الذين يملكون المال الغزير والكثير يملكون يتصدقون بهذا المال ويساعدهم ذلك في نشر ا ل ز ك ا ة و ا ل ص د ق ة وهم فقراء لا يملكون من المال الكثير فيشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ا ل أ م ر ب أ ن ه م يرون أ ن أ ص ح ا ب الدثور أ ي أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل أ خ ذ و ا ا ل أ ج و ر كلها ب أ ن ه م فضلوا عليهم بالمال لذلك لما بعض من الأصحاب رضوان الله عليهم رضوان الأصحاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه م يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أ م و ا ل ه م فذكر ا ل ص ل ا ة أ و ل ا ب أ ن هؤلاء يصلون كما نصلي ف ا ل ص ل ا ة و ا ح د ة وهم في هذا ا ل أ م ر سواء لا يزيدون في شيء هذا يصلي سواء الفرائض أ و النوافل وذاك أ ي ض ا يفعل ذلك و أ ي ض ا الصيام يصومون كما نصوم ففي هذا أ ي ض ا يبين ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ن ه م لا يزيدوهم في هذا الفعل أ ي في الصيام أ ي ض ا لا ي ي ز د وانما ه ه م في ذ الصيام و إ يصومون كما يصوم ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وهم فقراء ا ل ص ح ا ب ة الذين يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ا ل أ م ر ويطلبون منه أ ن يرى لهم سبيلا ليفوزوا بما قد فاز به أ ص ح ا ب الدثور لذلك لما نظر الاصحاب رضوان الله عليهم بهؤلاء الذين اختصوا بالمال يفعلون كل شيء مثلهم إ ل ا في المال فهم يزيدوهم في المال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى من ا ل أ ص ح ا ب ذلك بين لهم وهو الناصح ا ل أ م ي ن صلوات الله وسلامه عليه وكان من أ ش د الناس حبا ل أ ص ح ا ب ه و أ م ت ه وكان دائما يبين لهم الخير فما من شيء فيه خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه وما من شيء فيه شر إ ل ا حذر أ م ت ه منه فلما اشتكى ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أ و ل ي س قد جعل الله لكم ما تصدقون إ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أ ن ه م عندهم صدقات يخرجونها هذه الصدقات ليست مالا و إ ن م ا تختلف وتنقسم ليس كل ص د ق ة يطلق عليها مالا و إ ن م ا هناك صدقات أ خ ر ى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أ ج ا ب ه م عن هذا قال لهم أ و ل ي س قد جعل الله لكم ما تصدقون به اليس جعل الله لكم شيئا تخرجونه صدقات وهذا سؤال لهم اي ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ليتفكروا في هذا ا ل أ م ر الذي قد بينه ّ النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ان الله عز وجل جعل لهم امورا اخرى غير المال يتصدقون بها لذلك بين ّ كثير من اهل العلم ان الصدقات تنقسم او لها انواع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 وهذا ك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو يبين رحمه الله أ ن هناك الصدقات غير المال ك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أ ش ب ه ذلك من الطاعات لله عز وجل ربما تصل إ ل ى أ ن تكون أ ف ض ل من ا ل ص د ق ة بالمال ل أ ن هذه ا ل ص د ق ة تتعدى لغيرك فهي تنفعك وتنفع غيرك و أ ي ض ا قال رحمه الله ب أ ن هناك صدقات أ خ ر ى فقال والنوع الثاني من ا ل ص د ق ة التي ليست م ا ل ي ة ما نفعه قاصر على فاعله ك أ ن و ا ع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصيام وكذلك المشي إ ل ى المساجد ص د ق ة وغير ذلك مما قد تكلم فيه أ ه ل العلم كثيرا وهذا الذي سيتكلم وسيدل الكلام من قول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم لذلك لما س أ ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ي س قد جعل الله لكم ما تصدقون فقال إ ن بكل تسبيحه ص د ق صدقة فهذا ليس مالا و إ ن م ا هو ذكر لله عز وجل و ط ا ع ة له فكان هذا من الصدقات الغير مادية أو غير نعم من الصدقات غير ا ل م ا د ي ة أ و غير ا ل م ا ل ي ة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن بكل تسبيحه ص د ق ة يعني التسبيح هو أ ن يقول العبد سبحان الله فهذه تسبيحه ا ل ل وجل العبد ه عز ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب سبحان الله هذه لو قلتها فهذه ص د ق ة تكتب لك و أ ي ض ا قوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكل ت ك ب ي ر ة ص د ق ة إ ذ ا قال العبد الله أ ك ب ر فهذه ص د ق ة و أ ي ض ا وكل, وكل ت ح م ي د ة ص د ق ة العبد عندما يحمد الله عز وجل فهذه تكتب ص د ق ة كل هذه الصدقات ليس فيها شيء من المال ا ل أ م ر الذي سيكون بعد ذلك إ ن شاء الله عز وجل الذي سنفهمه أ ن هذه ا ل أ م و ر عندما تجتمع تصل بالعبد إ ل ى أ ن ه ا أ ف ض ل من المال أ ف ض ل من المال إ ذ ا كان هذه أو هذا ا ل أ م ر يتعدى لغيرك بنفعك لنفسك وغيرك فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكل ت ك ب ي ر ة ص د ق ة وكل ت ح م ي د ة ص د ق ة وكل ت ه ل ي ل ة ص د ق ة والتهليل هو أ ن يقول لا إله إ ل اله ا ل ل الا إ ه إ ل الله فهذه ص د ق ة وقال و أ م ر بالمعروف ص د ق ة يعني إ ذ ا أ م ر ت شخصا ب أ ن يفعل أ م ر ا فيه ط ا ع ة لله عز وجل فهذه ص د ق ة ونهي عن منكر ايضا يعني اذا نهيت شخصا عن فعل م ع ص ي ة او فعل ذنب او ن ص ي ح ة له او ما اشبه هذه الامور فهذا ت أ خ ذ عليه اجر ا ل ص د ق ة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرا تعجب ا ل أ ص ح ا ب منه رضوان الله عليهم في قوله وفي بضع أ ح د ك م ص د ق ة والبضع ف ي بضع أحدكم صدقة و هو الجماع بين الزوج و ا ل ز و ج ة فتعجب ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله اياتي احدنا, أحدنا شهوته ويكون له فيها أ ج ر تعجبوا من ذلك حتى ا ل أ ج ر يدخل في الجماع بين الرجل و ا ل م ر أ ة فدخل ذلك في الصدقات عد ذلك الصدقات في عد في الصدقات、لا. لذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبوا من ذلك بقوله أ ر أ ي ت م لو وضعها في الحرام أ ك ا ن عليه وزر وهذا شيء فيه. الذي يزني أو يزني الأمر فيه هذا الذي الذي لاختلاف شيء يفعل في حرام فهذا عليه وزر لذلك لو جعل ذلك في حلال ويكون الامر بين الزوج و ا ل ز و ج ة الله تبارك وتعالى يكتب لهم ص د ق ة بهذا الامر لانهما اطاع الله عز وجل في هذا الفعل واجتمع على م ر ض ي ة الله وتقوى الله عز وجل نعم فلذلك هذا حديث يبين فضل الطاعات والذكر و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالا يحزن العبد إ ذ ا لم يكن عنده مال في أ ن يحسب غيره ذهب ب ا ل أ ج ر وحده و إ ن م ا هذا إ ق ر ا ر من النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن الصدقات تكون في المال وغير المال وتقاس الصدقات ب ن ي ة صاحبها وبفعله وهل كان هذا الفعل الذي فعله له وحده او لغيره ومدى النفع الذي انتفع به وغير ذلك فلذلك كان الصحابه ة رضوان ا ل ل ع ل يحرصون ه م ي دائما عن السؤال في ط ا ع ة الله عز وجل يبحثون دائما عن ا ل ط ا ع ة ويبحثون دائما عن الوصول ل أ ع ل ى درجات الطاعات فكانوا ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن كل شيء عن كل شيء ولما رأوا الذين كل ولما شيء رأوا يحسبونهم أ غ ن ي ا ء وينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله وطاعاتهم و ا ح د ة يصلون ويصومون و... ن ع م أ خ ي تفضل أ خ ا حبيب زهير بارك الله ف ي ك فيكون ا ل أ م ر فيه واحدا بين الاثنين يصومون كما يصوموا و... يصلون كما يصو يصلون فذهبوا للبحث عن ا ل أ م ر الذي يوصلهم إ ل ى كسب هذه الحسنات ففيه فوائد ك ث ي ر ة هذا الحديث وعلى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ك ث ر ة ذكر الله عز وجل دائما في جميع ا ل أ ح و ا ل من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وهي دائما من صفات المؤمنين الذين يسيرون بها دائما في كل اوقاتهم وايضا م س أ ل ة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الامور التي ربما تقل في هذه الازمان ولكن ا ل ع ب ر ة ب ا ل ن ص ي ح ة و ب ا ل ح ك م ة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتسبب الامر في فتن وغير ذلك فلو اردت ان تجعل من امرك بالمعروف صدقه فعليك ان تأتي بحلم وبفهم و ب ن ص ي ح ة ص ح ي ح ة خ ا ل ص ة وهو مطلوب دائما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب دائما ومن معتقدات اهل السنة والجماعة ومن صفات المؤمنين ومن جميعا ان شاء الله تعالى اكتفي بهذا ولان اليوم ان شاء الله تعالى اليوم الاول في شهر رمضان المبارك في ا ل م م ل ك ة المغربيه ة الاخوة وحتى على لا اثقل على الاخوة الاخوة في هذه ا ل غ ر ف ة ا ل ط ي ب ة ف إ ن شاء الله تعالى سيكون الدرس القادم يوم ا ل أ ر ب ع ا ء إ ن شاء الله عز وجل وكما بينت ل إ د ا ر ة ا ل غ ر ف ة أ ن هناك إ ج ا ز ة إ ن شاء الله تعالى لمن يحفظ ا ل النووية ا او ر اراد ر ب بتتمة ابن ع ي يزيد ن ان ج ب و ن ا ك ا ج ز ة ايضا لمن يسمع ق ر ا ء ة الاحاديث وكل سيكتب له في اجازته ما كان عليه وقت السماع سواء كان حافظا او مستمعا او قارئا فقط وما أ ش ب ه ذلك إ ن شاء الله عز وجل نعم ربما ا ل أ خ و ا ت يكتب لهم في إ ج ا ز ة إ ذ ا حضروا مجلس السماع كاملا أنها سمعت الأربعين كاملة وليس شرطاً أن تقرأ وأن كاملة شرطا السماع سمعت وليس من أ د و ا ت التحمل ا ل ث م ا ن ي ة وهي ا ل أ د ا ة ا ل ث ا ن ي ة ف ا ل أ د ا ه ا ل أ و ل ى السماع ق ر ا ا ء ة ل من الشيخ و ا ل أ د ا ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ق ر ا ء ة على الشيخ فان شاء الله تعالى كله خير وهذه دائما تفيدنا في نشر العلم وفهمه و أ ي ض ا هذه ا ل إ ج ا ز ا ت ا ل ف ا ئ د ة العظمى فيها أ ن ن ا نتشرف ب أ ن أ و ل السند هو النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم نكون نحن في سند أ و ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم وله قيمته وفضلت هذه ا ل أ م ة أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ا ل بالأسانيد إ ج ا ب ة و م ا من أمة من ق ب ل ن ا إ ل ا و أ س ا ن ي د ه ا منقطعة حتى النصارى تنقطع ا ل أ س ا ن ي د إ ل ى ث ل ا ث ة قرون أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ س ا ن ي د ه م م ت ص ل ة ث ا ب ت ة ص ح ي ح ة وقد حفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين بهذه ا ل أ س ا ن ي د وهؤلاء الرجال كما الذكرى قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا وجل له لحافظون عز نحن بارك الله فيكم ان شاء الله تعالى من المره ا ل ق ا د م ة من كان حافظا او يريد ان ي ق ر أ او ما اشبه ذلك سيكون بعد ا ل م ح ا ض ر ة ان تنتهي حتى يكون هناك متسع من الوقت ونجمع بين الدراية والرواية وهذا وريم توفيق والحمد بين العالمين رب الدراية الله لله وشكر الله لكم حسن انصاتكم و ن س أ ل الله ان يجمعنا في ا ل ج ن ة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذه الغرفه ة المباركة في ذ المبارك المباركه ا ش ه ر ا ل و ذ ه انه لله اللهم اشهد اله الله آله وصحبه الليلة المباركة تعالى جواد والحمد العالمين سبحانك ان لا الا اليك وصلى وسلم على وعلى وسلم كريم نبينا وبحمدك ومبارك محمد رب واتوب استغفرك انت